الذي خلق فسوى سبح اسم ربك لعلا الذي خلق فسوى سبح اسم ربك لعلا الذي خلق فسوى سبح اسم ربك لعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى وَالَّذِي قَدَّرَ فِيهِ فَنَادَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى قدر قَدَّرَ فِيهِ فَنَادَى أَخْرَجَ الْمَرْعَى وَالَّذِي قَدَّرَ فِيهِ فَنَادَى والذي قدر فغدا والذي أخرج المرعى والذي قدر فغدا والذي أخرج المرعى والذي قدر فغدا والذي أخرج المرعى فجعلوا غثا نحوه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله غثاء نحويا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله غثاء نحويا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله غثاء نحوه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 سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفا إنه يعلم الجهر وما يخفا إنه يعلم الجهر وما يخفا إنه يعلم الجهر وما يخفا إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخف ونيسرك يسر كل الوسرا وَ يسر كل الليوسرا وَ يسر كل الوسرا وَ يسر كل الوسرا فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ فَذَكِّرْ نَفْعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى فَذَكِّرْ نَفْعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى فَذَكِّرْ نَفْعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن الذي اصلا النار الكبرى ويتجنبها الاشقى الذي اصلا النار الكبرى ويتجنبها الذي اصلا النار الكبرى ويتجنبها الاشقى الذي اصلى النار الكبرى ويتجنبها الاشقى الذي اصلى الكبرى ويتجنبها الاشقى الكبرى ويتجنبها الذي اصلا النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ثُمَّ لَا يموت فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قد فلحم تذكى وذكر اسم ربه فصل لا. قد فلحم تذكى وذكر اسم ربه فصل لا. قد فلحم تذكى وذكر اسم قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وأبقى بل تثرون الحياة الدنيا ولا خيرة خير وأبقا بل تثرون الحياة الدنيا ولا خيرة خير وأبقا بل تثرون الحياة الدنيا ولا خيرة خير وأبقا بل توثيرون الحياة الدنيا ولا خيرة خير وأبقا بل توثيرون الحياة الدنيا ولا خيرة خير وأبقا بل توثيرون الحياة الدنيا ولا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 ان هذا لفي الصحف <سؤال> الاولى صحف إبراهيم وموسى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فَجَعَلَهُ له غثاء نحوا سنقرئك فلاتنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسر فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى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 بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى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 بل تثرون الحياة الدنيا ولا خيرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى